قال رحمه الله قوله تعانى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سده والمفسدون في الأرض متعبون والله يضيقون الصدور لذلك جاءت عقوبته صارمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وجودهم ضرر على المسلمين وجودهم نكد وجودهم تعب على الناس يأجوج أمه مفسدة تعب منهم من كان معاصرا لهم في زمنهم تعبوا منهم يخرجون عليهم ويهلكون الحرف والنسل ويقضلوا الأموال ويقتلوا فجره ظلمه فالمفسد في الأرض متعب وكل بحس فساده يتعب ذاك يفسد بالقتل وذاك بقطع الطرق وذاك وذاك مفسدون في الأرض قالوا يا ذا القرنين خاطبوه بهذا الخطاب اللطيف وطلبوا منه مثل هذه المطالب التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم وحماية ذراريهم وأعراضهم وأوالهم من هذه الأمة الفاسدة فإن القوي يحتاج لمن هو أقوى منه حتى يبطش به أو يمنعه من فساده في الأرض فرأوا أن ذا القرنين قد مُكِّن في الأرض ولا وليس لهم من دون هؤلاء من يكشف عنهم لا بعد الله إلا هذا الرجل الذي مَكَّنه في أرضه فيزيل عنهم الفساد وينحي عنهم شر وإزالة الفساد عن الناس أمر مطلوب شرعاً وينبغل الشخص أن يسعى جادًا في إزالة الفساد وأعظم ما يزال من أنواع الفساد الفساد العقدي فهذا أمرٌ واجب على أهل العلم إزالته يسعون في إزالة الفساد العقدي وتصحيح عقائد الناس التي قد لوثها أهل التصوف وأهل الرفض فلابد من السعي في إزالة الفساد والفساد أنواع ومن أعظمه فساد المعتقدات وهؤلاء طلبوا منه إزالة الفساد البدني والمالي والعرضي وغير ذلك كمه ظهر الآية قالوا يا ذا الغرنين إن يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج قبيلتان أعجميتان فالإسمان من الأسماء العجمية فلذلك منعا من الصرف إن يأجوج ومأجوج ولم ينونان ولم ينوناء إن يأجوجا ومأجوجا فهما اسماء أعجمية ممنوعة من الصرف لعلتين العلمية والعجمة فلم يصرفا ولا لهما على الصحيح وليس مشتقين من أجل أو غير ذلك فمنهم من يقني أسماء عربية أولى اشتقاق وأصل فهما مشتقان من أجل هذا فيه نظر فالذي يظهر أنهما أسمان أعجميان لا اشتقاق لهما بدليل فيهما إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أي بالنهب والبغي والقتل غير ذلك مما يفسدون في الأرض به مفسدون في الأرض ولم يذكروا نوع الفساد الذي يفسدون به بل أطلقوه فهم مفسدون بأنواع مختلفة من الفساد الأعراض مفسدون فيها الأموال ناهبون لها نحابون لها وهكذا أيضا بالمعنى الأعم أهل بغي ونسى الله العافية والسلام مفسدون في الأرض فهل نجعل لك, خرج... فهل نجعل لك خرجا وهذا أيضا من الأدب مع القرنين أنهم طلبوا منه وعرضوا عليه هذا العرض بهذا الصيغة صيغة الاستفهام ولم يقولوا نجعل لك فقالوا نجعل فهل نجعل لك خرجاً أي نجعل لك جُعلاً من المال في هذا الباب تعمل لنا سدًّا عظيماً وتحول به بيننا وبين الأمة المفسدة ونجعل لك خرجاً مالًا مقابل عملك وجُعلاً من هذا المال على أن تقوم بهذا العمل الجبار الذي فيه من المصلحة لنا ما يعلم الله سبحانه وتعالى به فتعبنا من هذه الأمة المفسدة تعبنا جدا من هذه الأمة المفسدة التي لا تبالي ولا تراعي فأن نجعل لك خرجا يا ذا الغرنين تحول بيننا وبين هذه الأمة المفسدة فقال لهم مسيئتي عندي ما عندي من أسباب التمكين وما أنا في حاجة إلى مالكم هذا على مسيئتي إن شاء الله قراءته فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا أي حاجزًا فلا يصلون إلينا نجعل لك مالًا وجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا فلا يصلون إلينا بهذا السد قال رحمه الله قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين فإن قيل كيف قالوا ذلك هم لا يفقهون وهكذا لا يفقهون قيل كلم عنهم مترجم هذا فيه نظر الذي يظهر أن ذا القرنين أفهمه الله ومكنه الله كما ذكر ذلك معظه للتفسير قيل كلم عنهم مترجم, دليل مترجم دليله قراءة ابن مسعود لا يكادون يفقهون قولا قال الذين من دونهم يا القرنين فإن ثبتت هذه القراءة فنعم ولعله تفسير وبعضهم يجعله قراءة يكون تفسيراً من الصحابي فيجعل قراءة فليس ببعيداً يكون هذا تفسير من ابن مسعود فظن بعضهم أنه قراءة قال الذين من دونه مياذا القرنين والله أعلم فإن ثبتت هذه القراءة فهي أخلق بالأخذ بها أن هناك من ترجم لهم وبين لهم مقصود أو بين لذي القرنين مقصوده وإن ذو القرنين ممكن في أعظم من هذا ومن يترجم لغة بلغاتي ومن يفسر لغة بلغاتي وترجم عند أهيل اللغات عند أهيل اللغة هكذا أو العلمي فهذه حقيقة الترجمة تفسير اللغة بلغة كما يقال هذا مترجم أي أنه يفسر لغة بلغة أخرى كما يقول هذا القائل من, يترجم من يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغات أي عند أهل اللغة مترجم يسمى الذي يفسر لغة بلغة فهذا مترجم يفسر لغتهم لذي القرنين ويبين مقصودهم قال رحمه الله قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج قرأهما عاصم بهمزتين وكذلك في الأنبياء والله هذا أهوى من فساد الدين الذي يسعى فيه أنه تفسد شيء من الأموال تفسد شيء من بعض المصالح الدنيوية ما أهوانها علينا وما أبردها ولا يفسد الدين فأدي الرأس المال إذا فسد ذهبنا تهينا قال رحمه الله قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج قرأهم عاصم بهمزتين وكذلك في الأنبياء هتحت يأجوج ومأجوج والآخرون بغير همز في السورتين وهما لغتان أصلهما من أجيج النار يعني له مشتقاق وهما ضوءهما ضوءها وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم وقيل بالهمزة من شدة أجيج النار وبترك الهمز اسمان يعجميان مثل هارون, وما هارون ماروت وهم من أولاد يافث ابن نوح هم من بني آدم وليست أمة خارجة عن آدم عليه الصلاة والسلام وأصل آدم والصلب آدم فالهي من بني آدم هذه الأمة أما من أولاد يافث ابن نوح الله أعلم قال الضحاك هم جيل من الترك الله أعلم قال السد للترك سرية من يأجوج مأجوج خرجت فضرب ذو القرنين السد فبقيت خارجه فجميع الترك منهم وعن قتاد أنهم 22 قبيلة من 22 قبيلة بني بني القرنين بني ذو القرنين السد على إحدى وعشرين قبيلة فبقت قبيلة واحدة فهم الترك والترك هؤلاء لا شك أنهم عندهم من العرامة والشجاعة والقوة ما عندهم هذا لا شك به اتركوا الترك ما تركوكم وجاء في الحبشة انظروا لنا هذا الحديث اتركوا الترك اتركوا الحبشة ما تركوكم فهم أجلاف وعندهم من القوة والشجاعة ما عندهم ولازالوا على الشجاعة هذه وعلى القوة التي علمت عنهم وهم كان من يسمى الدون العثمانية فتحوا الفتوحات وانتقلوا إلى أماكن بعيدة فعندهم من القوة ما عندهم وتاترك هذاك مشهور بالبطولة الذي فتح بعض الملدان البعيدة غير هذا الفاجر الذي يقول محمد هذا البدوي يريدنا أن نقادله لا إله إلا الله هذا المجرم هذا كافر زنديق واحد قال يقول واحد بدو يريد الأمة كلها تمشي على ما يريد هذا زنديق خبيث تاترق هذا لكن ذاك الذي يجسمه يا الذي فتح بعض الأمصار الفاتح الذي سمي بالفاتح منهم من دول العثمان نعم هذا جمال تاترق هذا الخبيث وصاحب الكلمة هذه أظنهم الذي يقول محمد الذي يريد الناس ينقادون له انظروا لنا يا خنا ذاك التركي الذي ذكر أنه فتح بعض الفتحات وأجر الله على يده ما أجره وواجه جيشاً عظيماً, جيشا عظيما ربما يصعب الوصول إليه متحصن فوفقه الله لفتح تلك البلاد وكان على خير وأما الآن فالشرك ضارب بأطنابه وتعلمون ما عنده من بيع الخمور والفجور وغير ذلك من الأمور التي يندلها الجبين في بلاد الإسلام وكانوا قبل لا بحالهم مع وجود ما تعلمونه من الأمور العظيمة وهم الذين سعوا في إسقاط دولة التوحيد أكثر من مرة في دولة التوحيد دولة المعلومة المعروفة دولة السعود سعوا في إسقاطها أكثر من مرة لأنها دولة تدعو إلى توحيد ما يعجبهم التوحيد وهم دولة تأثرت بالتصوف وبتشيد القبور وبناء القبور حصل بينهم ما حصل حتى أقام الله هذه الدولة ونسأل الله أن يبقيها وأن يحفظها وأن يجنب أهلها المعاصي التي تدمر البلاد العباد قال رحمه الله قال الضحاك تركوا الترك ما تركوكم حسن الألباني يقول يحسن الألباني رحمه الله تركوا الترك ما تركوكم لا تصادبوهم هؤلاء لو تري بهم أحد بما يتعب قال خرجت وضرب ذو القرنين السد فبقيت خارجة فجميع الترك منهم قرعنا هذا قال أهل التاريخ أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو الترك والخزر والسقالبة ويأجوج مأجوج قال ابن عباس هذا كل لا تعرج عليه الله قال ابن عباس في رواية عطاهم عشر أجزاء ولد آدم كلهم جزء رويا عن حذيفة مرفوعا إن يجوج أمة, أمة كل أمة أربعمائة ألف أمة. لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف لكر من صلبه وهي أمة عظيمة ولا شك وليس ببعيد أنهم يتناسلون نسلا عظيما أحدهما يبلغ هذا المبلغ أكثر أو أدنى بالنسبة لما يخرج من صلبه فهي أمة تمر على بعض البحار تشربها وما يبقى منها شيء هي أمة عظيمة ولا يدان لأحد في قتالهم كما جاء في الحديث لا يدان لأحد في قتالهم إلى قوة الناس كلها تخافها لسبب ما أتاهم الله من القوة التي هم عليها ابتلاء للناس وقد حصل هذا التأتار بالنسبة لأهل الإسلام أو مع أهل الإسلام صار الناس يخافونهم جدا. حتى على مستوى النساء يخافون الرجال نساء التتار. جعل لهم هيبة ونزع المهابة أو جعل الرعب في قلوب المسلمين من جهتهم ونزع المهابة من صدورهم لأهل الإسلام فأهلقوا أهل الإسلام سنوات سيطروا عليهم حتى يسر الله بعادهم وأهل الإسلام أناس شجعان لكن المعاصي تتعب المعاصي تدخل الدل والخوف وإلا أهل الإسلام هم أهل العقيدة الصحيحة وأهل البطولة وقد جربهم أعداء الله ولكن غزوهم بالمعاصي وإلا قد جربوهم عرفوا قيمتهم أمهم عليه إذا استقاموا على دينهم لكن خذلوهم بالمعاصي وبثوا فيهم المنافقين حتى توصلوا إلى ما توصلوا إليهم من نزع المهابة أو من غذف الرعب والخوف في صدور أهل الإسلام من عدائهم ونزع المهابة أيضاً كذلك في قلوب المجرمين لأهل الإسلام لأن مرأهم لا شيء وما صار لهم وزن أهل الإسلام عند عداء الله بسبب ما علمتم من تسلط المنافقين عليهم فدمروا المسلمين ودمروا قدراتهم وأدخلوا فيهم من الرعب ما أدخلوا فلذلك هم يسعون أن يقوم أهل الإسلام فإنهم إذا اتحدوا وقاموا ولتم صفهم وهكذا أيضاً آتاهم الله مما يسر من القوة فلا أحد يقاومهم ولا يدان لأحد في صدهم لأن الموت عندهم شهادة ما يبالي بالموت الموت شهادة يعتبره شهادة ورجل يعتبر الموت شهادة يهون عليه الموت لأنه كرامة عند الموت ومن اعتقد أن الموت كرامة سعة في الحصول على الشهادة لكن المعاصمة جعلنا نعتبر من الموت كرامة في سبيل الله قال رحمه الله لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح لا إله الله يعلمونهم هذا الشيء وهم من ولد آدم يسيرون إلى خراب الدنيا وقيلهم ثلاث أصلاف صنف منهم أمثال الأرض شجر بالشام فانظرنا نضبطها الأرز الإسكان أو الأرز وانظرنا الأرز أو كذا جاء في الشجرة تلك التي شبهها أن يصعى بالمنافق شجر بالشام طوله عشرون ومئة ذراع في السماء وصنف منهم عرضه وطوله سواء هذا فل الله أعلم عشرون ومئة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد وصنف منهم يخترش أحدهم إحدى أذنيه كما تجد من إسرائيليات ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه لا إلهة لله مثل هذه الأمة الآن يسمى بالصين ده يأكلوا كل شيء العقارب والحيات والكلاب والخنازير وأما الفيل هذا أهون فلا يمرون على شيء إلا أكلوه هذه الأمة الآن الموجودة فلا تتحاشى من أكل شيء لكن ليسهم هم. أو ليسوا إياهم ويلتح في الأخرى ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه ومن مات منهم أكلوه آه الله مقدمتهم بالشام وساقتهم بخرسان يشربون أنهار المشارق وبحيرة طبرية إلى هناك سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله